仁 ي و ش ا و ع ه النابلسي إ ت للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ى اسماء ل ذ ي ك الله الحسنى ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن ا للعلوم ا ل ي س ل ا م ي ن إ ذ ا سلسلت ا ل م ر سلسالها واخرجت المرء ا ق ا ل ه ا I've been kissed all a r t s i n